فضيلة الشيخ صيام ست من شوال هل تكون متتابعة أو غير متتابعة وإذا كان علي قواء من رمضان ماذا أفعل وإذا نويت صيام الست مع الأيام البيض هل أنال الأجر أو تواب الأجرين وهل يشتوق النية بالليل أو تبيت النية بالليل تسأل يا أخي عن صيام ست من شوال أولا هل يجب تتابعها الجواب لا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيض في الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فستا نكرة والقاعدة في العلماء عند العلماء أن النكرة تتعم تشمل أي ست سواء كانت متتابعة أو متفرقة فأما تتابعها فليس بشر وأما ما سألت عنه من كونك يكون عليك القضاء من رمضان فتحد أن تصوم ستا من شوال قبل القضاء للعلماء في هذه المسألة قولان القول الأول لا يصوم ستا من شوال حتى يقضي رمضان القول الثاني يصومها ثم يقضي الذين قالوا إنه لا يجوز له صيام ستا من شوال وعليه القضاء قالوا لأنه لا يجوز الإنسان أن يتنفل وعليه الفرض فلذلك لا يسرع له أن يفعل النافلة وهو مطالب بفعل الفرض والقول وكذلك احتجوا بقوله من صام رمضان قالوا ومن عليه القضاء لم يصم رمضان والذين قالوا بجواز صيامها قبل القضاء احتجوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين جواز صيام ست من شوال ولو كان على الإنسان قضاء لدلالة السنة على ذلك وأما قولهم إن الإنسان إذا كان عليه فرض لا يجوز له أن يتنفل فهذه قاعدة يفصل فيها عند العلماء لبلالة النصوص على ذلك نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل إذا كان عليه فرض بشرط أن يكون التنفل موجبا لذهاب وقت الفرض أما إذا كان قضاء الفرض موسعا فيه أو فعل الفرض موسعا فيه فإنه يجوز له أن يتنفل ولو كان عليه الفرض ألا ترى إلى صلاة الظهر يؤذن بأذانها فتطالب بفعل الفرض فتصل الرافبة قبلها وكذلك بقية الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة والأذان مطالبة بفعل الفريضة فكيف يتنفل قبل الفريضة الجواب تنفل لأن وقت الفريضة موسع فيه وهكذا قضاء رمضان دلتنا السنة الصحيحة على أن قضاءه موسع فيه وهو حديث عائشة في صحيح مسلم إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعدان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومما يرجح هذا القول أنه لا يعقل أن أم المؤمنين عائشة وهي الصحابية الجليلة الحريصة على الخير الموفقة له لا يعقل أنها تجلس إلى شعبان وعليها القضاء لا تصوم ستا ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم أيام الفضائل بدعوى أن عليها القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك بل ثبث حديث الموطأ عنها رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة وكانت, وكانت تصوم يوم عرفة حتى في حجها فانظر رحمك الله كانت محافظة على صيام عرفة حتى في الحج كما في حديث مالك في أثر مالك في الموطة فهذا يدل بلالة واضحة على أن قضاء رمضان موسع فيه وإذا كانت الفريضة موسعا فيها بطل للإنسان أن يقول إن الذنة مشغولة بفعل الفريضة ومن العجيب قول البعض من طلاب العلم قولهم إنه لو صام الست بنية الست لم يجزيه وانقلب إلى رمضان وهذا قول من الضعف بمكان لأمور أولا أنه لا يصح الانتقال من الأدنى إلى الأعلى وقد ثبتت السنة الصحيحة على أن من نوى شيئا كان له كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا نوى ستا من شوال كيف يقال إنها قضاء لرمضان وهو لم ينوها وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث أنه أصل في إثبات المنوي ورب غير المنوي أما الأمر الثاني فما قلناه فهذا القول يعارض السنة الصحيحة ويعارض الأصل من عدم جواز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فالمقصود أن أصح الأقوال جواز الصيام ولو قلنا إن الإنسان إذا كان عليه قضاء لا يصوم فقل لي كيف يقال في المرأة المفساء التي تأتيها ولادتها في أول يوم من رمضان فتمكث شهر رمضان كله لا تصوم. أو تنكث مدة من رمضها أو عشرة أيام من رمضان هل نقول إنه قد فاتها الفضل ولا تصوم شيئا من الست لا إنما نقول لها أن تصوم ستا من شوال ثم تصوم قضاءها من بعد ومما يدل على ذلك فقه الحديث ومعناه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الآخر أنه بين أن الحسنة بعشر أمثالها فصيام ست من شوال المقصود منها أن يبلغ العدد ستا وثلاثين والحسنة بعشر أمثالها فأصبح المجموع ثلاثمائة يوما فلذلك هذا المعنى يوجد في حال تأخير القضاء كما يوجد في حال تقديم القضاء فلا وجه للإلزام بالمطالبة بتعجيل القضاء أما ما سألت عنه من اندراج أيام البيض في تحت أيام ست من شوال الذي يظهر أنه يندرج صيام الأثنين والخميس ولكن لا يندرج صيام أيام البيض لماذا لأن المقصود من صيام أيام البيض أن تكون ثلاثا مستقلة من كل شهر كما أن المقصود من ست من شوال أن تكون مستقلة من الشهر وأما صيام الأثنين والخميس فإن مقصود الشرع أن يقع الصيام في ذلك اليوم بغض النظر عن كون الإنسان ينويه لشوال وغيره بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وأما يوم الخميس فهو يوم تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم أما تبيت النية فالصيام على بردين صيام فرض وصيام نفل فإن كان الصيام صيام فرض وجب تبييت النية لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يذيت النية من الليل فلا صوم له وأما إذا كان صيام نفل كصيام سك من شوال يجوز لك أن تصوم ولو لم تذيت النية لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أم المؤمنين هل عندكم شيء قالت لا؟ وذلك في الصباح قالت لا قال إني إذا صائم أي صائم صيام نفل فدل هذا الحديث على أن صيام النفل لا يسترط له تبييت النية والله تعالى